باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأغفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي